يقول أحسن الله ليكم ذهبت لجدة قبل أن أطوف طواف الوداع وعدت في نفس اليوم وقبل سفري من مكة طفت طواف الوداع فهل علي شيء نعم هذا السائل يقول أنه ذهب إلى جدة بعد أن أتم أعمال حجه قبل أن يطوف طواف الوداع ثم لما قضى حاجته من جدة رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع فيقول هل عليه شيء الجواب نعم يعتبر قد ترك واجبا من واجبات حجه الا وهو ان يكون اخر العهد هو البيت وهذا السائل انهى اعمال حجه وسافر الى جده قبل ان يودع وكان الاصل ان يطوف طواف الوداع ثم يذهب الى جده لحاجته ويرجع الى مكه إن بقي له فيها حاجة أو شيء من ذلك ويذهب دون أن يودع فهذا السائل يكون بعمله هذا ترك واجبا من واجبات حجه فعليه دم ذبيحة تذبح في مكه وتوزع لفقراء الحرم حسن الله ليكم يقول, يقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يقول لكن إذا ذهبت إلى كاهن أو عراف يخبرك بما سيكون فكيف يعرف ذلك الله جل وعلا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايانا يبعثون فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا عالم الغيب والمطلع على كل شيء يعلم جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعلم الغيب خاص بالله جل وعلا وهذه الآية الكريمة استدل بها أهل العلم هذه الآية التي ساقها السائل استدل بها أهل العلم على كفر من يدعي علم الغيب لان الله قال كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ومن استدل بالايه على ذلك الامام ابو حنيفه رحمه الله وغيره من اهل العلم فعلم الغيب خاص بالله جل وعلا وهو وحده عالم الغيب عز وجل اما ما اشار اليه السائل من يذهب إلى الكاهن قد يخبره بأشياء مستقبلة اخبار الكاهن بالأشياء المستقبلة غالبا تخرصات وتكهنات ودعاوة هذا في الغالب أغلب ما يكون الكاهن على هذا الصنيع وقد يكون من بين كلامه حقيقة واحدة أخذها من مسترقي السم. فيكذب الكاهن معها مئة كذبة كما جاء في الحديث والناس يصدقون تلك المرة التي صدق فيها وينسون الكذبات الكثيرات التي لا حد لها ولا عد وبعض ما يخبر به الكاهن مما يظن أنه من الأمر المغيبات قد يكون من القريب قرينا الإنسان والكهان يتعاونون مع الشياطين فيخبرونهم ولهذا إذا وصل الإنسان الكاهن تجد مثلا الكاهن يحدث بأشياء يقول أنت من بلد كذا وجارك فلان وأمك فلانه ودرست كذا يأخذ هذه المعلومات من قرينه ويخبره بها فيظن أن عنده شيء من العلم الغيب أو نحو ذلك فيغتر به من يرتر، وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ما معنى فقد كفر بما أنزل على محمد لأن القرآن فيه آيات كثيرة جدا فيها تفرد الله بعلم الغيب وأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فمن أتى الكاهن وصدقه بما يقول وما يزعم من معرفته في الأمور المغيبة يكون بهذا الاعتقاد قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن الكريم أحسن الله ليكم يقول ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ففي مدينة يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة هذا العمل غير صحيح هذا العمل غير صحيح ومبني على شبه باطلة بل على اعتقاد فاسد فهذا العمل غير صحيح بل إن صلاة الجمعة عندما تؤدى يكون قد أدى فرض الله عليه في ذلك الوقت فيوم في الجمعة تصلى بعد سماع الخطبة تصلى ركعتين ولا يصلى بعدها صلاة الظهر ولا تعاد فهو عمل لا أصل له ولا دليل عليه بل هو مبني على شبهة باطله لا يستقيم بها حكم أو لا يبنى عليها حكم نعم حسبي الله يقول انا شاب ابتليت بفعل المعاصي في هذه المدينه وكلما تبت منها اعوذ في اعود فيها فهل الافضل ان اعود الى بلادي ام ماذا اسال الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم ان يشرح صدرك للتوبه وان يوفقك وان يهديك وان يهدينا اجمعين وان يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم والذي تنصح به هو الصدق مع الله جل وعلا في التوبه وان تجاهد نفسك ان تجاهد نفسك والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فاذا اكرمك الله بان جمعت بين مجاهدة النفس والاستعانة بالله سبحانه وتعالى فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تهدى إلى صراط مستقيم، ودائما ذكر نفسك باطلاع الله عليك وعلمه بك وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية ألم يعلم بأن الله يرى كفى بالعبد زاجرا أن يعلم أن ربه مطلع عليه وأن الله سبحانه وتعالى يراه فهذا أكبر زاجر وأكبر رادع بل يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى الإمام المفسر صاحب أضواء البيان يقول اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر وأكبر رادع أن تعلم أن الله يراك أن الله مطلع عليك ألم يعلم بأن الله يرى فإذا استحضر الإنسان ذلك زجره ذلك عن فعل المعصية ذكر الإمام بن رجب رحمه الله في أحد كتبه أن اعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها وقال لها في إغرائه لها للموافقة قال لها مما تخافين نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب فقالت له وأين مكوكبها أين مكوكب الكواكب ألا يرانا فتوقف وامتنع ذكرته بـ بـ بالله رب العالمين سبحانه وتعالى إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب فأكبر زاجر وأكبر واعظ أن تذكر نفسك بأن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك وضرب الشيخ رحمه الله الشيخ الشقيطي ضرب مثل بديع وقال لله المثل أعلى لكن من باب التوضيح قال لو أن ملك من الملوك وشديد البطش وقوي وأسلحته معه وعتاده وجنوده ويوجد حريمه أيضا في, في, في المكان نفسه وكانوا في براح من الأرض في براح من الأرض والملك يرى الناس أمامه هل يفكر أحد من الناس أن يتقدم إلى أحد من حريم الملك ويعتدي عليها بلمس أو مس أو شيء من ذلك هل يفكر والملك مع جنوده ومع عتاده ومع قوته وفي براحم الأرض وهو ينظر إليهم يراهم جميعا هل يفكر أحد أن يتعدى لا يفكر والله سبحانه وتعالى حقا نخشه. الله جل وعلا حقا نراقبه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فمثل هذه الأمور يتذكرها ال ال الإنسان ويداوي نفسه بها ويجاهد نفسه بالمجاهد والصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى يتحقق الأمر أعيد ما بدأت به أسأل الله عز وجل لهذا السائل أن يشرح الله عز وجل صدره للهداية وأن يثبتوا على الحق وأن يتوب عليه وأن يتوب علينا أجمعين إنه هو التواب الرحيم حسن الله عليكم يقول هل يجوز زيارة بعض الأماكن لا للتعبد ولكن لرؤيتها فقط زيارة بعض الأماكن للنظر للنظر مجرد النظر أرجو أنه لا بأس به، لكن لا يكون بشد رحل، ولا ولا يكون أيضاً بقصد تعبد، فإذا كان هناك مقصد في عبودية معينة أو نحو ذلك، فالواجب عدم فعل ذلك. حس الله ليكم يقول هل إضافة قليل من ماء زمزم على ماء آخر؟ يعتبر الماء كله من زمزم ما علم لي هذا العمل أصل وإنما ماء زمزم يشرب نفسه ولا ولا يكثر بماء آخر وإنما يشرب ماء زمزم نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وقال طعام طعم وشفاء سقم نعم صلى الله عليكم يقول إمام مسجد يسلم على جهة اليمين فقط حكم فعله؟ الذي جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم تسليمتين تسليم عن يمينه وتسليم عن شماله نعم أحسن الله ليكم يقول رجل سمى ابنته ملاك فهل هذا من أسماء التي فيها تزكية الذي يظهر أن مثل هذا هذا الاسم يجسنب اولا في خلاف بين أهل العلم وأورد ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في احكام المولود في حكم التسمي بأسماء الملائكة مثل يسمي مثلا جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو نحو ذلك ففي خلاف بين أهل العلم في التسمي بأسماء الملائكة وخاصة الخاصة بهم أما ما كان مشترك مثل مالك مالك اسم من أسماء الملائكة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك هذا اسم مشترك لا إشكال فيه لكن الأسماء التي هي خاصة بالملائكة فعدد من أهل العلم يرى أنه لا يسمى بذلك ومن باب أولى هذا الاسم الذي هو لقب على الملائكة عموما ووصف للملائكة عموما ملاك أو ملائكة أو نحو ذلك فلا يسمى به نان صلى الله عليكم يقول هل الصلاة في مساجد مكة لها نفس الأجر كالمسجد الحرام هذه مسألة لأهل العلم فيها خلاف وهل التضعيف بمئة ألف خاص بالمسجد الذي مبني حول الكعبة أو يشمل الحرم كله أو يشمل الحرم كله والصحيح في ذلك أنه يشمل الحرم كله وليس خاصا بالمسجد المبني حول الكعبة فما كان داخل حدود الحرم فهو مضاعف بمئة ألف صلاة فكل المساجد التي في مكة داخل حدود حرم مكة يشملها هذا التضعيف على هذا القول لاهل العلم نعم من يقول انه لا بد في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتزم قول القائل اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد فما حكم هذا القول الحكم نعرفه من السنه الصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما قال تقولون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الناصح لامته ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه والصحابه رضي الله عنهم امتثلوا ذلك لما اخذوا يصلون عليه عليه الصلاه والسلام كانوا يتقيدون بالالفاظ التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يجب أن نعتقد في قرارة قلوبنا أنه عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر نعتقد ذلك ونؤمن به لكن أن نضيف إلى الصلاة الإبراهيمية وأن نزيد في كلامه عليه الصلاة والسلام وأن نلتزم ذلك في الصلاة عليه لا شك أن مثل هذا العمل زيادة في قول النبي عليه الصلاة والسلام والواجب الالتزام والتقيد بما, علم بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته نعم الله ليكم يقول هل الحلف بالرسول شرك أصغر أم أكبر؟ الحلف بغير الله شرك وقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولا يخلو الحلف من غير الله من أن يكون حلف مع تعظيما للمحلوف به تعظيما كتعظيم الله أو أشد وهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة من الشرك الأكبر الناقل من المله. وأضرب على ذلك مثالا قراته في أحد الكتب وهو يتحدث عن هذه المسألة فذكر أن شخصا طلب من من آخر في موضوع كان بينهما أن يحلب بالله فحلف فقال له احلب بالولي الفلاني احلب بالولي الفلاني فحلف فغضب. أنا لما قرأت كلمة غاضب ظننت أن غضب يعني من حضر لكونه حلف بولي من الاولياء قال فغضب وقال تحلف بالولي الفلاني وانت تعلم أنه يعلم أنك كاذب لما حلف بالله عز وجل ما غضب ولا قال لهذا له الكلام ولما حلف بالولي غضب وقال تحلف بالولي الفلاني وانت تعلم أنه يعلم أنك كاذب هذا الشرك الأكبر هذا شرك أكبر في باب الحالف أما إذا كان مجرد لفظة درجة على اللسان دون أن يقوم في قلب الحالف تعظيما للمحلوف به كتعظيم الله أو, أو أشد من تعظيم الله فإن ذلك يكون من الشرك الأصغر يكون من الشرك الأصغر الذي هو شرك الألفاظ فوشرك الألفاظ المراد به الألفاظ التي تدرج على لسان بعض الناس ويعتادها دون نعتقد يعتقد مضمونها دون نعتقد يعتقد مضمونها فما كان من هذا القبيل يعد من الشرك الأصلى وبعض الناس في بعض البلدان أخذت السنتهم على الحلب بغير الله وخاصة الحلب بالنبي يعني تجد دائما على لسانه يحلب بالنبي كل ما تكلم يحلب بالنبي ومن الطرائف التي تذكر في هذا المقام أن أحدهم نوصح في هذا الباب وقيل له اتق الله والحلب بغير الله ما يجوز ولا تحلب بالنبي وبين له بالأدلة عدم جواز ذلك فاقتنع الرجل اقتنع الرجل وأراد أن يؤكد قبوله لكلامه فحلف له بالنبي أنه ما لن يحلف مرة ثانية بالنبي لأن لسانه أخذ على على ذلك لكن إذا عرف الحق واستعان بالله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه يسلم من ذلك ولهذا بعض مشايخنا ينصح من كان اعتاد لسانه على الحلب النبي يقول له زد فيها ورب النبي زد فيها رب وادخلها في حلفك دائما فإذا رت أن تحلف قل ورب النبي ورب النبي وأدخل فيها رب حتى يسلم لسانك من ذاك الذي اعتاد عليه وألفه نعم حسن الله ليكم يسأل عن حكم قراءة القرآن في المآتم حكم قراءة القرآن في المآتم لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته فهو من الأعمال المحدثة التي لا دليل عليها ولا دليل على مشروعيتها والمآتم الإنسان يكون فيها في مصاب فيشرع لمن لقيه أن يصبره وأن يدعو لميته وأن يدعو له بالثبات والصبر ونحو ذلك أما قراءة القرآن في المآتم هذا ليس من الأعمال المشروعة نعم الله ليكم يقول هل العيش في بلاد الكفار حرام مع العلم أنني من بلد عربي ومتزوج ولأبناء الإنسان ينبغي عليه أن يتنبه في هذه القضية إلى أن أثمن شيء يملكه في هذه الحياة هو دينه وأغلى شيء يملكه هو دينه فلا يخاطر بدينه ولا أيضا بدين من يعول من الأهل والأولاد فإذا استحضر هذا المعنى وتنبه له ووجد نفسه في, في تلك الديار دينه على خطر أو دين أهل على خطر أو دين أولاده على خطر فيجب عليه أن يفر بدينه وهذا هو حقيقة واقع كثير من الناس في ديار الكفر إما أن يكون الخطر محدق بهم أو محدق بأهليهم و أولادهم واقع كثير منهم في ورطات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله ليكم يقول أمي امرأة عجوز لا تستطيع الدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الإزدحام فهل يمكن لي النيابة عنها؟ ال الحكم أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا. القبور الأخرى، لكن صلاتها في الروضة لها أن تفعل ذلك في الأوقات التي هي مخصصة للنساء تصلي ما تيسر لها في الروضة وتدعو، وإذا كانت كبيرة السن لا تتمكن من ذلك فصلاتها في بيتها خير لها، خير لها. وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي ام حميد الساعديه وقالت يا رسول الله أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. قال أعلم أنك تحبين أن تصلي معي في مسجد هذا ولكن صلاتك, صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك وصلاتك, وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا فصلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل نعم حسنا وعليكم يقول طفت طواف الوداع قبل صلاه الصبح ثم بقيت في المسجد الى بعد طلوع الشمس ثم غادرت فهل علي شيء ليس عليك شيء نعم حسنا يقول هل يجوز صلاه النفل في الروضه بعد العصر وبعد الفجر اوقات النهي التي هي بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس وبعد صلاه العصر الى غروبها لا يصلى فيها إلا صلاة ذات سبب مثل تحية دخول المسجد أما النافله المطلقه مثل أن يكون جالس المسجد ويذهب إلى الروضة ليصلي في أوقات النهي ليس له ذلك لأن هذا ليس من ذوات الأسباب بل بإمكانه أن يؤخر ذلك إلى أن يخرج وقت النهي ويتنفل نعم صلى الله عليكم يقول من حلف بالله بأن يفعل شيء ولم يفعله ما حكم ذلك حكم ذلك أنه يكفر كفارة يمين عدك رقبه فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام ينتقل إلى الاطعام إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن لم يتمكن يصوم ثلاثة أيام نعم أحسن الله يقول ما حكم صلاة من يصلي خلف صفوف النساء الأصل في تسوية الصفوف أن يكون الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة والرجل كلما تقدم كان خيرا له والمرأة كلما تأخرت كان خيرا لها وقد جاء في الحديث الصحيح خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها بمعنى أن الرجل كلما تقدم كان اولى به وكلما ابتعدت المرأة عن آآ آآ النساء كان عن الرجال كان اولى بها كلما تأخرت في الصغوف الأخيرة تبتعد فيها عن الرجال كان اولى لها ومن باب أولى أن لا يكون الرجل خلف النساء إذا كان مطلوب من كما يدل هذا الحديث أن يبتعد عن النساء قدر الإمكان في التقدم ولا يكون في مآخرة الصفوف قريبة من النساء فكيف أن يصلي خلف النساء لا شك أن ذلك العمل غير صحيح نعم أحصل الله ليكم يقول هل الميت يحس بمن يزوره وهو في القبر ويعلم من زاره أمور القبور والموتى وأحكامهم هذه أمور غيبية أمور غيبية وليس الإنسان أن يتكلم في شيء من ذلك إلا بدليل والأصل العام والقاعدة العامة في هذا الباب أن الموت لا يسمعون أن الموت لا يسمعون وإنما يستثنى من ذلك ما دل الدليل عليه مثل ما جاء في الحديث يسمع قرع نعالهم أو نحو ذلك فإنما يستثنى من ذلك ما دل عليه الدليل نعم أحسن الله اليكم يقول هل المحروق أو الحريق شهيد أو يعد من جملة الشهداء؟ نعم من مات حريقا أو بغرق أو مبطونا فكل هؤلاء شهداء وهم لهم هذا الأجر يعني الذي هو الشهادة. لهم هذا الاجر فهم شهداء في في احكام الاخره له حكم الشهيد لكنه من حيث احكام الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة والغزو في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن بدمائه وبحاله بخلاف هؤلاء فهم شهداء في أحكام الآخرة أي أن لهم هذا الأجر نعم أحسن الله ليكم يقول من خرج إلى مسجد التنعيم ليحرم بعمرة عن أخيه المتوفى قبل أن يطوف طواف الوداع هل عليه شيء؟ هذه العمره التي عمرة التنعيم يسأل عنها كثير من, من الحجاج والأصل في هذه العمرة أن الإنسان لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك وليس له أن يفعل ذلك لأن الاعتمار يكون بدخول مكة معتمرا وكل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت بهذه الصفة يدخل ملبيا إلى مكة ليعتمر أما أن يخرج مكة من أجل أن يعتمر فليس له ذلك إلا في مثل الظرف الذي حصل لعائشة أو نحوه أو قريبا منه أما تكرار العمر من التنعيم فلا نعلم دليلا على هذا العمل وإذا كان حصل منه أن خرج وقبل طواف الوداع وأحرم من التنعيم وأتى بعمرة ثم لما أراد أن يسافر طاف طواف الوداع وسافر ليس عليه شيء في, في ذلك الخروج الذي كان إلى أدنى الحل. صلى الله يقول يوجد في بيتنا صور للأطفال فأخرجتها من غرفتي لكن توجد بعض الصور في بقية البيت فهل تدخل الملائكة إلى الغرفة؟ اجتهد في معالجة هذا الأمر لانه صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فاجتهد في معالجة هذا الأمر وخاصة التصوير التي تعلق والمجسمات التي تعلق والتي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان هذه كلها مصادمه ومخالفه لاحاديث صحيحه وصريحه في هذا الباب عن الرسول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 والعفة والغنى اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد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 الله، اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم يا حي يا قيوم شرارهم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا وحافظا ومؤيدا ومعينا اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم